من الحمد لله ومحبه ومساعدين ومساعدين ومساعدين ومساعدين رؤون الله فعاله ومسؤولة كسينها ومسيئات لحنان من يهم الله فعاله فلذي يمتلك ومن يوقف فلذي يجب أن يكون صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلال وكل ضلالات فينا ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل قسم الفهم بين عباده كما قسم بينهم أرزاقا ومع وروحي كلام الله عز وجل فيه تابعي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلا أن بعض هذه هدى لذات قد تغفى على بعض الأهل العلم فيغلق عقل أحدهم عن فهم مراد الله عز وجل أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليطعب كلامه مخالفاً لنص المعصوم صلى الله عليه وسلم وإنما متل من قبل الفهم لا من قبل الذهن النصي ولا لسانه ولا علم الاقوال الصحيح ولا قويا فقد رواه مسلم في صحيحه وغيره عن حديث عبده ابن الزبير انه قال قلت لعائشه رضي الله عنها اني لا اظن رجلا لو لم يطف بين الصفة والمروة ما بره شيء فقالت ولما قلت فقال لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليه أن يطوف به فقالت ما أتم الله عز وجل حج جبرين ولا رموته لم يطف بين الصفة والمروة وفي بعض الروايات أما قالت برس ما قلت يا ابن أختي طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنتا ولو كان الأمر كما تقول لقال الله عز وجل فلا تناح عليه ألا يطوف لهنا فهل تدري فيما كان ذلك؟ كان ذلك أن الأمصار كانوا في الجادلية يهلون بصمميه على شرط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يخوفون بين الصفر والمروة ثم يحقون فلما جاء الله عز وجل للإسلام كرموا أن يتطوفوا بينهما لما كانوا يصمعون في الجاهلية فأنزل الله عز وجل قوله إن الصفر والمروة من شعائد الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بيه فهذا النصر دليل على مسألتين المسألة الأولى هي أن عمتا وهما منهوة العلم خطي عليه وجب قول الله عزى الغلم فلا جناح عليه أن يطوّف بيه كيف خطيت عليه جلالة النص لم يتنبه إلى حرف في الآية مع وضوح الكلام كونه لم يفهم ليس لأن المسألة في غاية الصعوبة أو الفهم يحتاج إلى لدقة نظر بل المسألة في غاية الوضوح وهذا من أعجل ما يقع من الأوهام للناس قضي عليه موضع حمط فأبلغ فهمه عن كهل الآخر قال تعالى فلا دنالك عليه أن يطور بقى معنى الآية فلا جناح عليه أن يتطور يعني فلا حرج عليه أن يطور هو فهد عرض من المعنى الآية فلا جناح عليه أن لا يطور ولهذا قال له عائشه رضي الله عزنا لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يعني لا حرج أن يترك الصراحة بالله الإشكالة التي جاء عند عروض أن بحث وهو قوله فلا دناحة ففهد فلا دناحة لبقى لا حرج فلا حرج عليه أن يطوب لبقى لا حرج عليه أن لا يطوب وهذا خطأ لأن الكتاب والسنة الألفاظ في غاية على عكس ما يتعارثه الناس بعد نزول مصرحات الحقيقة فعيشه تقول فلا أتم مضابه فلا أتم مضابه حج مرين ولا عمرته فلا أتمه يبقى إذا لم يطف في البيت يبقى حج فاسق والعمر طاطلا في الواية أخرى طاف المبيل عيسان وطاف المسلمونة فكانت سنة يبقى كلمة سنة هنا تساوي الفرض لأن سنة معناه فلا أتم الله حق جمريل ودر عمرته لن يقف بين الصفة والمرضة فكذلك فلا جناح رفع الجناح انت يبقى فرض وانت يبقى جائز على حسن السبب الذي من أجله ثقة الآية فالأنصار كانوا لا يقوفون بين الصفة والمرضة فلما يقال فلا جناحة أن تطوف بخلاف من يطوف ويقال فلا, فلا جناحة ألا يطوف واضح واضح واضح الإنسان لا يقوف بين الصدر والمرض يظن أن هذا حرام استحي من الوضاع فإذا قيل فلا جناح عليك أن تطوف لا يدل على أن تطوف صلح إنما فلا تناع أي لا يؤخذك الله عز بما كان في الجاهلين فالآية تسيقك لرفع الحرج الذي في الصدور فالحكم الحك والعمر إذا ترك الطواب كيف يعرف؟ يُعرف من قول عائشة طرف الفصول وطاق المسلمون تبينت سنة فهذه يدل عن الوجوب ولا يفهم القرآن إلا بدلالة السنة بخلاف لو كان الأنصار يطوفون بين الصفا والمروة ثم قال الله فلا جناح عليه أم لا يعني فلا جناح أن تذهب وأنت تذهب كيف كان هذا المعنى يدده على رفع الحرف عن ثالث التواف بين الصفا والمروة فهذه الآية مع وضوحها قبلت فهبها على عروة ولن يتنبى إلى هذا الحرف الذي ذكرته له عدش أن الله لن يقول أن لا ي فإن قال أن يطوف فحين إذن هذا رفع للحرض الذي كان في صدور الأنصار من قواته السانق بعد أن يهلوا لمنات في بعض الروايات بعض الأقصاد كان يهلونة لمنات والعمل كان يهلل لإساج مرنائي يبقى حرف واحد لو لم يفتت إليه المرض ممكن يغير التعنى ولو كان من أهل العلم كبار مثله قصة علي النحاتم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى تقولوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليم من الخيط الأسود من الفاتح لماذا وضع علي العقالين لأنه نجى كماذا قوله من الفاتح كما تقول حبل من الصوف حبل من القماش فالله يقول خيط من الفاتح فظن هو خيط من القماس خيط من الصور خيط من الحريم فلم يتنبأ لقوله تعالى من الفاتح فاتخذ عقائلين وضعاهم على تحت وساداتهم وعليم حاتف صحابة والصحابة كلهم في أعلى دمجات الفاتح والقرآن نزل بلغتهم وهم عرض خلص لكن عدم للتفاة إلى حرص واسم إلى قوله من الفجر جعل عبيا من رفضي الله وعلم ويسر حتى طلع النهار فقال له النبي العلم الصلاة والسلام إنما هو سواد الليل وبيض النهار السواد هو خيط الأسود وهو سواد الليل والخيط الأسود وهو بيض النهار من أين جاء لهم هم قولين من الفجر ترت عروة النظر أو نظر مستعجل نظر متعجل أولا سامع كلمة حب أو كلمة خيط يبقى انصار تزهلهم إلى الخيط من الأقمشة أو من الحذان من الليك مترد ولن يتفذ إلى باقي الآية فقولوا واشربوا حتى يتبين لذلك الخيط الأجر من الخيط الأسر ولن يتفذ إلى قولين من الفاتح وإن حتى الآية المتبأشكلا على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عند تأمل الكتاب ليس بيها اشكال وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بغل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا نظر المرض إلى هذه الآية فقط أشتد عليهم مع الذين آمنوا وَلَنْ يَلْبِسُوا أَيُّ وَلَنْ يَخْلِقُهُ وَلَنْ يَلْبِسُوا إِيمَالَهُمْ بِظُلْمٍ ماذا يفهم الكلمة الظلم؟ ماذا يفهم؟ يفهم مطلق الظلم؟ المعنى المشهور الكلمة إذا أطلقت فأشتل عليه إذا كان الآليم يوم الخيانة الذي لم يخلق الإيمان بظلمه والظلم ينقسم إلى أن راعي ظلم الإنسان لنفسه وظلمه لغيره وظلمه من ما أمره الله عز وجل منه والدوريه الثلاثة حينئذ لا ينزو أحد من الوقوع الجظلم حتى لو ظلم أفسه لأعكد ظلم الغير لماذا أشكل عليه؟ لأنه نظر إلى الآية فتحة لكن لو نظر إلى سياق الآيات لعلم أن المرادة للظلم هنا هو الشب ولا أحتاج أن يسأل مريء صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به فأين الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ثلاث كلمات وكيف أخاف ما أشرق؟ يبال الكلام عنه؟ ولا تخافون أنكم أشرق؟ يبال أنت مشرك وأنا غير مشاهد كيف أخاف ما تشنكون؟ ولا تخاف أنك تشرك؟ يبال الكلام كلهم دينًا نحض الشخص وكيف أخاف ما أشرق؟ ولا تخافون أنكم أشرقتون بالله؟ لما يقول فأي الفريقين أحبوا بالأمن أي الفريقين بقى المخلص ولا المشرك ها؟ يبقى الكلام عن الشرق فإذا قال الذين آمنوا ولم ينقشوا إيمانهم بظلم واضح أنه ظلم هو ماذا هو الشرق والآيات في غاية الروح لأن الكلام كله سياق الشرق كيف أخافوا ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم يبقى لما يسألهم اي من فريقين احبكم الامن لشك ان نجي لم يشرق فاذا قال تعالى الذين امنوا ولن ينبسوا ايمانهم بظلم كان من الواضح جدا ان الظلم هنا هشرق وكان سؤال معه الصحابة لأيونى لن يصبر نفسه يا رسول الله من عدد الانتفاة إلى جمالة الآيات وإلا فالمعنى في غاية النبوش الذين امنوا ولن ينبسوا ايمانهم بظلم فالنظر إلى سياق هذه الآية وحدها يوقع في الإشكال لكن لو نظر إلى السياق المحاورة بين إبراهيم وبين قومه عليه الصلاة والسلام لو وجدت أن السياق كله يتكلم عن الشكل وليس عن الظلم يبقى وردت ثلاث كلمات وردت في الآية كلمة الأمن وردت ثلاثة الذين آمنوا لهم الأمن يبقى كلمة الأمن هنا هي كلمة الأمن هنا وهنا السياق عن الشرك يبقى لا يبدأ أن تكون كلمة الظلم هي كلمة الشرك الذي دار لها الحوار وكيف أخاكم ما أشركتم ولا تخافون أنكم فإذا سألهم أنت مشرك وأنا غير مشرك أين فيقين أحق بالأمن؟ يبقى الذي لم يشرك ولا الذي لم يصمن؟ الذي لم يشرك لدي الجلام عن الشرك فإذا نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بظلم يبقى المقصود الظلم هنا ونازل هو الشرك لأن الثياب فيه ولازم يمفق الظلم إنما عبر عن الشرك بمعنى الظلم لنكتك أنه فوق أنه شرك فيه لو عمنا الظلم حيث أخذ مال الله عن الزوجان وأعطاه لغيره يعني هو شرك وفي نفس الوقت أيضا هو ظلم أعظيم بالمال على هناك مسألة متعلقة بباب الإجماعه على تحريم الخروج عن الحاكم الجاد والخلاف اللي وقع بين الصحابة وانا تكلمت عن هذه المسألة نرارا ولكن هذا مبدأ لتثبيت الأصل الذي يتعاقض لهزة نعنيفة فالتكرار لتثبيت أصول أهل الصلاة والجماعة فمن نظر نظر مدد علم أن نقل الإجماعي الذي لقلبه غير واحد من أهل العلم نقل في ضارة الربوح والبيان وأنه لا يسع على قلم له مستة عقل إلا أن يوافق على هذا الإجماع وأن أي قول في كتبه أو يلقى في محاضرة أنه في خلاف في المسألة المبلي للعاقي أن يبع هذا الكلام تبع أدنه وتحت قدمه لكن بالفهم والفهم نعني كما قيل العليم قال للقالب رضي الله عنه هل خصتكم رسول الله صف الله عليه وسلم دون الناس بشيء؟ قال لا إلا فهما تعطيه الله عبد الفيديك الفهم فالفهم عطية الزائدة خصة بها عليهم وجل طالباً وجل طالباً عنه وفي الصحيحة أن عمر قال أقرأنا أبيه وأقرأنا علي والقراء احتاج إلى سهل أقرأنا أبيه وأقرأنا علي نحن عندنا الإجماع كيف نعقل أنا أظلم مثالاً إحنا لو تخيلنا أن نحن عندنا عشرة من الفقهاء تكلموا في المسألة في المعينة فقال جماعة تسعة منهم بقبل بالمنة. وقال واحد بالجواز سواء قالهم قولا أو فعلهم لأن الفقهة إذا فعل فهذا مصروا منه إلى نويض الجواز إذا تسعة قالوا بالمنع وواحد أو اثنان قال للجواز إذا عندنا الاجماع ودى أحدنا اشتلاف بعدنا ايه؟ دي الصورة كبيرة إذا عندنا تسعة أو تمانية قالوا بالمنع وواحد أو اثنان قالوا بالجواز بعدنا الاجماع والاستلاف ها؟ عندنا اتماع ولا كلاب؟ يبا هي دي اصل مسألة. عندنا مثلا ابو سعيد القدري. عندنا ابن عمر، ابن عمر. وعدد من الصحابة. انتروا الخروج. يبا دولة ايه؟ لمقابل مثلا الدسعة من الربية الله هاته. ماذا يخلط؟ ها؟ ايه اخوان؟ من الصحابة. ايه لو مقالب قالي واحد ملع قدر الجواز ومجموع أبطاله بايه؟ بالمنع بعدها الجماع والاختلاف ها؟ أبضي بس سكيفة بالمسألة دي عشان تحل إشكال كبيره لأن المسألة دي أصل فمن خالفت من أصل خرجا لله السلط والجمع كما بس التالي دي سلط المسألة عشرة من الفقهاء قالت 8 او 9 بالمن و1 او 2 بالجواز يبقى اجمعه اختلاف دي نفس المساله التي حصلت قال ابن حسيين فخروجه وكلامه دليل على الجواز فك عندما يوم ذات مجموعه من الصحابه والعلماء والدنيا كلها خالفته يبقى عندنا اجمال اختلاف ها طيب. في مساله لل... الفقهاء يبقى التسعة يقولون بماذا؟ ها؟ المن هذا الفقيل العاشر الذي قال بالجواز ندم على جعله ندم فهذا الندم رجوع وتتمادي رجوع ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسندي أحمد وغيرين من حديث ابن مسعود الندم توبة الندم توبة له لأن النادم أراجع عن الذنب قول الوفاة فهذا النادم لو قد غلمه وسجد يعني لو يقتل الحسين ولا عبد لا يمر تنفع القرار وسؤله يفتون بالمنع ولا بالجواز إذا هذا الفقين ندم فندمه رجوره عن قوله بالجواز ولو قلت برأنه سوء بعد ندمه سيقول بالمنع والإجواز قلوا بالمنع يبقى انضم هذا الى ايه؟ يبعد لنا الإجماع والاختلاف لنا إجماع فهكذا هذه المسألة الفصين الصحابة بالمنع وصوفهم كما هي الفصين ندم القراء الذين خرجوا على الحجاج ندموا يبقى لدمهم رجوع ولا تمادي في الجواز ها؟ يبقى رجوع فلو سوء إلى أحدهم لقال لا تفع لذنب حين إذن يبقى فسينوا وغلو انضموا إلى قائمة ماذا؟ إلى قائمة المانعين يبقى لإجماع والماختلاف فإذا نقل الإجماع أحدهم أهل السنة خلاص واضحة في إجماعهم في الاختلاف؟ بين الاختلاف رقم اللي يكون في اختلاف الايه هو الاختلاف لان في اختلاف هنا هذا الاختلاف واضح واضح ولا غير واضح يعني اضرب مثال بين احنا عندنا من المسائل المشهوره مساله تا شيخ النباس والشيخ النهاردهيين يفتيان بوجوب النقاط الشيخ الالباني لو في الاستحباب يبقى إجماع والاختلاف <تصفيق> اختلاف لو ده شيخ البناني ورجع عن فتواه وقال إن القول واجب يبقى <تصفيق> خلاص لأنه نسخ القول الأول يبقى الآن الكلام الجديد تسأل الشيخ النماس يقول لك واجب الشيخ النووي ثاني مين <تصفيق> واجب الشيخ البناني يبقى نسخ الاختلاف السابق يبقى المسألة الآن ما عاد عندنا اختلاف بل هو إيه قول <تصفيق> إجماع واضح فنقلوا الإجماع الذي ينقرها السنة في غير الروض لفعلة فيه إجماع أما الاختلاف ده هذا الاختلاف منسوخ بندب الكبار على فعاله ولو قدر لهم أن يسألوا وقالت أعمارون بأفتر بذلك إلا عاشوا في زمان مثلا القراء بشهر ابن سارشان كان يبكي حتى يغلد معه يناد حتى يقول لكيابه والشعر ندبوه واضح ومنقلوه في الكتب فالندم رجوع تسألوا أبعد يقول لها دفعا لأنه نادم فهذا الاختلافه الأول نسخة لندبية رجوعهم عن فجوابه حين ريزل في عصر الصحابة لن يكون عندنا خلافه فلنطلش ريزل باختلاف لناه السنة أين هو هذا الاختلاف؟ الاختلافه إذا ظل هؤلاء على قوله ولم يمتعوا عنه حين إذن يقال الفصين مات على قول بالجواز من قتلت ما مات على هذا القول يبقى كي خلاف فعلا لكن إذا نجم الفصين يبقى رجع توافق قول المانعين نجم القراء يبقى وفقوا قول المانعين يبقى هذه هي المسألة عشرة من الفقراء أفضل بعضهم بالمنع وفقية 2-3-4 كما تحد أفضل بالجواز يبقى في خلاف ندم الذين أفضل بالجواز يبقى الندم ده ماذا؟ رجول عن فتوار فالمانع ابتداءً لا زال مانعه والذي جون ابتداءً رجع ومنع اجتهاده يبقى آخر الأمر عندما ماذا؟ عندنا منع منع منع في كيلة الجانبين وليس عندنا اختلاف ولهذا طبق الكتب بعض في العلم من المتقدمين المتقدمين يقول أجمع الصحابة على عدد الخروج فأنت قد عليه كيف الإجماع هو لا هو أجمع بمعنى أن هذا آخر أمر الصحابة الخسائن قد يموت ندل وطلب الوثول بين يده يزيد بالباعة او ان يترك في فغل من الفغول ليوجال فاذى قائد الجيش وقتله فالفصايد اخر امره رجع الى قول الجماعة وندم على خروجه فالعالم يستثف الى اخر الامر فيرى ان اول اختلاف بان الفصايد رجع الى قول الجماعة فانذي يقول عامة الصحابة اجمع الصحابة نقل الإجتماعي بهذه الصور التهائية التي وضعت بين أصحاب النبي و النجاء العالمين حين إذن الإجتماعات في الكتب لا تستشكلمنا وقوعها مع وقوع ما وفعاً من خسينه لماذا؟ لهذا السبب إذا فهم المسألة عالم أن هذا الاختلاف الواقع كان أولاً ثم نصف لنمج هؤلاء السادة الكبار على أفعالهم وردوعهم إلى قول الجماعة بالمنع فحينئذ انقرض العصر وعندنا اجماع فتتابع اهل السنة في نقض الاجماع على خلاف هذه الأفضل ووضح ودهر ووضح فلما يجي انسان يبنى الكتاب يحتاج عليكم فما جوابه؟ قالوا لا هذا لو كان الحسين أصارت على هذا كيف وقد واجعت؟ يعني الآن لو الشيخة الالباني مثل له كتاب قبل ان يموت بناجي كده خذ مسألة اربع مسألة الاحاديث التي تراجع مصحيحها او صححها بعد الضعف دي مجموع الاحاديث كثير تصل الى خمس مئة حديث فالشيخ الالباني اذا صححها حديثا ده مثلا ان الله يخجر كل جعرين جوابا سخامل في الأسواق جيد فتم بالليل حمارة بالنهار صقع هذا الحديث ثم ضعفه وإحنا عددين ما يقولون صححها ثم راجع وضعها لو احتج عليك و احتج بهذا الحديث و قالك هذا الحديث الصحيح صححها و الشيخ الألباني إيه جوابك؟ تقول لأ الألباني ضعفه أخذ قودة طبعيف ولا تقبل منه دعوة ماذا؟ دعوة الصحيف فكذلك يقول لأ الحسين خبر فقل لهم الحسين رجع والهجور نسكن لفعل السامة وحين إذن صار الحسين من جملة المالعين متى يقال الحسين خرج إذا أصر على فعل القراء الذين خرجوا على الحجات إذا استحسنوا أفعالهم ودصحوا من جاء فعلهم ألي يقتدي به الفئذان لكن رجل ندم وقال أنا مفضل يا ليتني خرجت هذا يقوى الخرط وأن هذا الطعن فيه والتشنيع عليه وأخبر أجل وأخبر يعني تقع يالا زنات من بعض أهل العالم زي مثلا اثناء ابن عباس لجواز المتعة أن يتزوج الردل المرأة الجزء من الوقت يتزوجها ليلة ليلتين أسبوع يبقى لكم. طيب ابن عباس هذه زنة منهم لأن النصوص الصحيحة ان المبيل حرم زمن خيبا متعة النساء. ورطة لجل واحد. يبا هذه زنة. اذا ابن عباس رجع وهو رجع فعلا عن الافتاد للجواز المتعة. يبقى اباحة ثم راجع. انت اذا قدت ابن عباس سبت بالمتعة والتزواج. تمتع لأن ابن عباس نفتي بالمتع هل أي إنسان يصوب فعلك ولا يقول هذا زنب؟ يجب أنك ابن عباس؟ أي هذا ألم يقول ابن عباس يعني لو سألت ابن عباس قال هذا حرام فإذا صممت على المضي في رباح المتعب بعد علمك الوضوع ابن عباس عن لا بالنبي اقتغيت ولا ابن عباس ابن عباس راجع. وأنت حين على نسبة القول بالتوالد ابن عباس كأنك توقعه فيه وقف النجر واضح فإذا كان الحسين رجع ونجر فلا يصبح لك التعلق به لأنه مسألة بالنسبة لو وقف النجر واضح إذا سليم والاختلاف خطأ ومن يذكره لم يأخذ المسألة حقا فهمها ندمته كيف يقال أصره ندمه ندمه على أفعاله كيف يقتلى بهر يبقى المسألة احفظ لترد وليكبه تأخذه احفظ لترد عشان يتمسي الكتاب وان لو احد يكتاب تبقى عاجز على الرد تبقى فرد قل ان خروجك حسين دليل على المدى لما زفر سابقا لأنه غرض ثم قد كما ننطيع للسلفيين قاتلوا الدول لأن الجماعات الإسلامية قاتلت الدولة ماذا نقول؟ ها نقول إن قتال الجماعات الإسلامية دليل المنع على المنع لماذا؟ لأنهم قاتلوا فعزبوا وسجنوا وقتلوا وزد رئيس الدولة فاتشلوهم يمنعنا من الإقدام يبا إذا خروض الحسين لو قلت الحسين لم يرجع أصف حتى الموت فقل إن عدم تحقق ما يريد له يمنعنا من المضيح لأنه هو ومن هو في الفضل والعلم ومحبة الناس له واجتماع الناس حوله لن نحقق ما يريد فبالتالي أنا لن أحقق ما يريد وفق معك على أنه نجل وهو النظبول في الكتب فحين يزد أين الخلاف؟ نحن نكون بالمنع وهو يحتاج بالفصائح نحن نواجع إلى قولنا بالمنع أين هو الاختلاف؟ إذن لا خلافة بين أخذ العلم من أهل السلطة والجماعة على تحريم الخروج على حاكم الجائر وهذه هي المسألة من فصلها وقصها لكن المشكلة معلقة بالفهم فمن نظرت بالكتب وسهل رباه وعزه الليل بأن يهديه إلى الصلاة المستقيم رأى المسألة في غاية الوضوح ولا يقتل في صدري هذه الاثناعات المتأثرة مع الخلاف الموجود في القرب الحسين والفرار والحجاج نحو لما؟ لابد أن يضعونه في غير موضع إما جهلا بل ينتبت إلى هذا أو تلبيس على الناس لكن ما علمنا قط أن نادما أسب إليه التعب وإلا تنسب إلى آدم الإصرار على المعصر لأنه رجع عنه وتنسب لكل كائف الزن وتقتلي به وتظن أنه سنه لك ما رأينا هذا في دنيا الناس راجع والراجع غير مخارج حيث سلمت إجماعاتنا وسلم مبهبنا وسلمت لنا أصولنا وصح لكم فيها الإجماعات الصحيحة التي ننفى الله عز وجل غير مبدلين لها ومما أسوقه أيضا والسوق كثير أيضا من باب تثبيت القدر وهذا هو معنى لعنى العبد ما شاء صح اعتقاد المرض نجا لأن المعاصي لا يبالي الله عز وجل لكم معاصي هنا جدا إنما نمشكله في ماذا؟ في البدع لأن البدع صاحبها ينتهم الشوعة بالتقصير ينتهمه بالتقصير ويحارك الله روصوله لأنه يشرع معه ويجعل عقلهم مساويا لعقل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس لأن فهمهم قاسم يزوجوا أن الشروط التي وضعها أهل العلم في تحريم الخروج على الحاكم الكافر وليس الكافر أنها تجعل صلمة والكفر يستمرون ما شروط الخروج على الحاكم الكاثر؟ كم شروط؟ ثلاث شروط أن يأتي بكفر الصريح والذقاب عليه هجة ونستطيع أن نقول فلان مهتد الشرط الثاني ما هو؟ وجود القوة والقوة تمثل الدولة لأن الحاكم معه الجيش ثم وجود البديل هيقول لك طيب متى لحصل الأفراد قوة تعادل الجيوش؟ فهذا معنى هذا أن يظل الكفرة دائما يحومون بقابلة استمشع هذا وهذا إذا ننته من لأن هذا الباب الذي أغلاقه الله عز وجل الإغلاق من ثموته أن يحكم كاثم المسلمين وقد يحكم الثلاثة وعشرة لكن لو فتحنا واشترطنا شرطا واحدا اللي هو الوقوع الكفر ولم نشترط القوة صارت الناس لمجرد تكتير الحياة يخرجون وهم بعض. ما الذي يحصل كل خروج فيه قدس بالألوك للمسلمين كل خارجة تقتل كل خارجة تقتل يبقى يصدر كفر والشغل مستمام بس نزل كفر المسألة لدي عنا زي مسألة ايه اقامة الحد على الزال في شهادة اربعة يرون ذكر الرثلي في فرج المرأة كالميلة المكحدة طيب المسألة بيتيجي ازاي؟ من يستمر في زنام حتى يغضب عليها الرعاة؟ وقولها معناه اني مش هنحكم انسان بالكسرة جدا نكمل حتى اما بالاعتراف او بالحبن بالنسبة للمرأة لكن شهود لا يتحقق وقد قال شايفة الاسلام اللوتامية لن تجرى حادثة رجم واحدة في الاسلام بالشهود. انت تقول فالبديه مش كده طيب. يبقى المرأة الزالية يفلك والرجل صحيح قد يقع رحاسة. يتعثر علينا ادينا اربعة شهود يفلك حالة واثنين والثلاثة والعشر. لكن البديل انت لا تلتفه اليك. انت بس بس في المسألة دي يبقى كلام الزالية يفلك وكلام الزالية طيب الثاني الذي التفد إليه الشمع وأنت لم تتفد إليه قال يقال يكفي لثبوت الزنة على رجل المرأ شهادة رجل أو رجلين ومش لاجم كميلة المحلة بكر شو مع رايا في الرؤوضة المغلقة حين إذن إلي يحصل يدهم الحرار يأتي رجل يروج المرأة عن نفسها تابت يتهمها بالزن يقول أنا زنايته لكلان والثنين يتملؤون على اتهاب المرأة بالزنة هو البنية كلان اما تقبل الزنة او نرميك بالزنة تقاطر المرأة من الفضيحة كذب زي احيان بعض انفجرة يقض صور لمرأة تبقى خطيبته ولا صاحبته ولا ادراح فالنيديان صوره واجوابات غرامية تنفسك المسألة دي جهاتي للمرأة هوادي الاهل الخطبات. همس الخطرات تقابله المرأة يضبط عليها فكذب يضب عليها الزنة فكواص لما الشرع أقرب صحيح قد ينجو ويفر من العقاب الدنياوي بعض الصناة لكن لا يفرون من العقاب الآخرة ويحفظ الله الحرائر يحفظ عرض المسلمين فكذلك لو قيل مجرد أن يغفر الحاكم نخرج عليه ما هي النتيجة؟ إن احنا سنخرج بلا استعداد تكون النتيجة أن يقتل المسلمون ويغفر القدر والقلاف والاضطلاف في البلاد ثم يبقى شكرا لك لما اشترك الشرع عدة شروط صعبة يجعل الناس يحجمون على المسألة بها وإذا أحجموا صرحت أحوالهم وصرحت بلادهم طب وكثرة هذا الحاكم الصبر أولى كما ذكر الشيخ عبدالعزي بنبازي رحمة الله عليه ولكن سالة أخرى سوف نفت النظر إليها وهي أن الناس دائماً في التعامل مع حكام يلقون باللائمة على الحاكم ولا يلقون باللائمة على أنفسهم وهذا خلاف دي لانة الكتاب والسجن يظن المسير عند الله صفاته والكتاب يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه فترك الناس هذه الآية وأفضوا من عند أنفسه بنص وضعوه لا يغير الله ما بقومه حتى يغيره ما بحاكمه وجعلوها كلاية وعملوا لك القرآن معناه لا يتغير حال أهل مصر إلا تغير ماذا؟ حال أهل مصر يبقى إيه سبيل أن تغير حال الناس بالدعم قال المنس الحباسيون لا يغير الله حال أهل مصر حتى يغيره مبار فترقوا الآية القرآنية وعاملوا بما في عقوله فخرجوا على مبارك ولو قالوا لا يتغير حال أهل مصر إلا إذا تغيرت أفكارهم واعتقاداتهم وأحوالهم تترقوا الرأس وامطلقوا يدعون الناس ليغيروا واقعهم وعاملوا ودعوا وما قالوا إننا نترك المجال العلمانيين نحن ما نترك لهم نغير حال الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه شوفوا بوحي القرآن لكن أنا مع هذا الوضوح واجعلنا كل ملايب في البلاد من الرأس فقط ونستخدم ما يفعله للرئيس ووفعنا ووفع الثلائب لكن هذا على خلاف القرآن ذلك بأن الله لم يكن مغيرت النعمة أنعمها على قوله أدعم الله علينا نعمة الشريعة لماذا غيرها ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أن نعمها على قوم حتى يغيروا ما ينفسه حتى يغيروا الحاكم غيروا الناس ما في نفوزهم من العمل للشرح فأوقفه كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً. فأي ظلم سابق? ظلم الرعيم او ظلم الرأس? كذلك نولي بعض الظالمين. انت الظالم الاول. فثبت لك وصف الظلم. فوضل الله عليك ظالماً. مش العكس الناس فهم الخطر. واضح يا فنة. القرآن مصحف نجاة. الناس فهم الرأس هو الذي ظلم ثم نشر الظلمة الرعية. القرآن يقول خلابات. نولي بعض الظالمين إذن صلم الرعية الثابتهم أولا فأخرج منهم ظالما ولاه عليهم الناس يعتقدون خلاف القرآن يعتقدون للرعية الأمنة مؤمنون مخلصون ويحبون الاشتراع عملون به فجاء قدر كافر أو ظالم فغير هذا هذا خلاف القرآن قال البيض صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطوة من السماء ولولا البهائم لم يمطرون يبقى العلل في الناس هو بسحاكم منعوا الزكاة لا تقل الحاكم هو دواطن الجبائل لأنك أمرت اجتداء بدفع الزكاة وأمر الحاكم بالأخذها منك فإذا ترك الحاكم ما عليك لا يعزلك الله بترك ما عليك لأن هذه طرق ومعك المادة ما غضر الحاكم ليأخذيها منه بل ما الذي منعك من إخراجها ولهذا الحديث لم يزد من الأضغى إلى الرأس مع أنه مطالب بجمع الزجاة ليه؟ لأنه لا سلطان أداد لأحد العائشة في منعها هو مادة معها لكن ما منعها ما منعك من إخراجها فأنت الملاب ثم قال ولم ينقصوا الميكيان والميزان طب نقص الميكيان والميزان في الرئيس الدولة ولا الشعر إلا أقضوه بالشدة وجور السلطان يبقى جور السلطان رقوبة رقم اثنين والابتدام رقم واحد رقوبة وقع الجور بعد وقور الظنبي منه يبقى إيه أعرابت أن تغير الجور تغير السلطان ولا تغير ما راقع منه. تغير مراقع منه. وهو قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بنفسه. تقرأ القرآن يطيشه لكم. وضوح في غاية الوضوح. عندنا رأس وعندنا رعاية. وضح القرآن صورة التحقيق لمن يريد السريعة. الناس نقصوا المكان والميزان اول فعاقبهم الله بجول السلطان. فجول السلطان فانخذك فانيه بسؤولاً. يبقى عاوز ترفع الجول ارفع المعصير التي عندنا. وهذا كلام جغاية الوضوط. رجل يتعاطى دواء المخدرات مثلا. بقى فضره يريد ان يعالج الصبر. لماذا يتعطى؟ انتوقف على دواء المخدرات. نحن فرمنا فعقبنا الله برأسه الظالم. نريد ان نفع الظلم. ماذا نفعل؟ انك اقتل الظالم. طيب انت اذا قتلت الظالم ما رفعت الذي عندك. ما رفعت السبب الذي من ايديك عين الله عليك ظالما. فيكون الدماء ان ربنا يعين ظالم ارسل. هو ذات كلام. قال تعالى وَلَقَدْ أَخَدْنَاهُمْ بِالْعَبَادِ فما استكانوا الوضي تعكين وهو الهجم والرعية وهو وما يتضرعون فلو تردت الاستكانة لله والتمرع اللي هو الرجوع إلي للتوبة ثم ذهبت إلى الرأس ما حققت الذي أراده الله عز وجل فلا يتحقق لك شيء حينئذ لانخراط العمل السياسي هل هو السبيل ولا دعوة الناس دعوة الناس وللعزال الحقيقي العمل بالسياس والعمل الحقيقي دعوة لماذا لأن القرآن وهو كما قال عمر نورا هدى به نبيكم هدى الله به نبيكم القرآن تنستكلم وجدناه واضح مشكلة للناس هل عشان أبير ماذا أنفسكم عاوز أنظم بأن كنت يكون شرك أكبر وبدع وتقصيل في العمل أبتدي وغير هذا بالدعوة فأتكلم عن التوحيد وأتكلم عن السنة وأتكلم عن العمل حتى أغير ما في نفوس الناس إذا تغير ما في النفوس مذكر الله عز وجل الله يقول النبي تنفص المكات يكتريك بالصفار ترفع الصفار لا يوفع العقوب وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف النظر يبقى المشكلة عندنا عند الناس آمنوا أنت ما عندكش إيمان عندنا أرجال في الأمة واعتزال وأشعارية وعندنا غلاو وعندنا تقصير في العم حتى يتحقق إيمان الناس ويعملوا بالصالحات يبقى محتاجين ايه نحن نحن العمل هذا هو سبيل التمكين الناس من نسوا هذه الحقارة ورضعوا المواقبة عن أنفسهم وظلوا أن الشعب بجميع قوائده غير المواقبة ولا ملام ولا هو السلب في عدد تحكيم الشريعة السلب في عدد تحكيم الشريعة هو رئيس الدول فبرعوا عن أنفسهم ولدوا إلى هذا الرأس الضخص واحد مننا يُلام كما نُلام يُلام كما نُلام يبقى السبب للكتال واضح وفي السنة واضح فلما نجدها من المسألة نعرف أن الصبر على الحاكم الكاتب في عدد وجود القدرة ليس معناه السلبي إنما معناه أستعي الجاد في وفع معاصي الناس الذي ممكن الله عز وجل لوضو الكلف فحكمه في رقابه لماذا رفع الله حكم الشريعة؟ لنعدنا مع وكما أذكر أي مسألة نتكلم بها شوفوا واقع الناس دمى أشار إشارة في أول رمضان على مسألة إسبال الإزارة وما زلتها أجراً مسبالاً اهو! مش هدف الصفر فبالنزل يوضع السماء بلا عمال واحد سمع الكلمة دي رجع صالح جنبية واحدة ده كله مش طرق للعمل مش مصائب ولا تفهم طرق العمل في بجزء واحد من الشريعة مش مصيبة بجزء واحد والقصص بكل اسد انتم هتتعلمونها لكن ماذا اقول اخذ بعقول واكل الزمال يقول لك الصحابة الصحابة وفيه النبي هجم مضمتين بسبب مخالفة في واحد وقع بتأويل وانت عاود يحكم فينا بكتاب الله ومعصبنا يعترض على الشرع يدفع الرومان الذين نزلوا في معركة بذن نزلوا عسلانا ديابا النبي نزلوا تأويلا وإن المسلمون يقسمون الخلاة قالوا خبز المعركة ما عظم لكن كان المفروض يعملون بظاهر النص نزلوا متأولين هزموا رب موجود النبي أمين رب العالمين مثلا وحسب الموجود يبقى نصروا عسان محمد لا الشوء لا يوحى لأحد مع ولوده بيناهم هزموا في معوض دي وقت ببعضهم معين من وهو النبي هو النبي ومخانته أبو بكر وعمر هم أبو بكر وعمر واحد أس من الرعيد نزل متأولا واحد من الرمعية في غضوة خنيه دخله العز فلهذا مالجيش كله واغتيبوا في قرآن يجلى إلى قيام السلع أعجبتكم كثرتكم تبتيل إيه العقوبة؟ ضقت عليكم مأضو بما رحضاً ثم وليتم مذبري يفضل الصحابة يقرأ دائماً هذا الكلام كلما يفلح المسعف يقرأ كي تولى مذبرة العقوبة دي مش في الرقص لأن الرأس هو النبي. ولد بعض الرعيم. ده ما عندكش ما داخدش منه درس. طيب. الان. كم رجل في مصر في طول البلاد وعرفها ادى ان يعطي الميرات كما سنعه الله. لو جينا بقى المواريس من ايام عبدالناصر. الحرفة اللي بعد الاحتلال كمان. كيف عاش أقوامه وماده وقد أكل المواريد لقد مضى زمان طويل على بعض القوة ليس هناك ما أخلت ميران وقد مضى على الناس زمان طويل يصرح الناس فيقولون لا نعطي البلاد في الميران كيف نترك هذا عبد النصر كان مسؤولي. طيب وهذا هذا ده التنكين وان هذا به الممكن انا عبد النصر. كان ما حكمت. لانك لا تستحق ان يحكم كالخليفة الراشر. وانت تتلوى وما زلنا الى اليوم الموارث مأكول. ايه اليوم? ولعد بعضكم يا اصحاد الليحة. اخته او عمده لها بيار ايها الصفر أليس هذا من الشرع؟ ألم يحفل الله عز وجل في هذه المسألة ومن يحفل الله هو رسوله ويتعد حضوده ودخله خالدا فيها أفهذا الذي ورد بالنور هل يمكن له؟ دي مسألة واحد لعل لم يقنوا منه إلا ما راح نرى. والمتسلم يقولك انا هديها للجارة كالغريب. وهذا اعملك الله في هذا او شبع لك كما تأخذ تأخذ البن. دي مسألة واحدة. كانت في مسألة التعدد دي مسألة. سنت الطلبة اللي تظن البن زوجوها ربما يقولوا من الملحدين. ومزال مجتمع كله يعترض عن القناة ويكون له حرام ماذا كان زوج المنطق فاسقاً حتى ولو كان زنديره برما زال وجوده وخلاف السر هناك عشرات ومئات وقلوب وملايين من المصريين والمصريات زودوا بناتهم من فتقة وهم يعلمون لأنهم أخلياء أو من عائلات يبعى عرب أنه لا يصلي أو ينخي أو يراضي يعلم هذا لكن إنه غاني أو من العائلة يعطيه والمرأة تعرف أن دوجها لا يصلي ولا تبالي لكن إذا هذر الزوج باع ذهب المرأة بغير إذن يا روايها ممكن تفضل لو ضربها اصطلقوها. لكن لو سبق ربها قالوا انتي ومالك. هو الذي يحاسب. لو اصر في رمضان لا تطلع. امرأة رسلت سؤالة من ايام تقول جامعها زوجها في رمضان ثم طلقت. ماذا تريد? اقل عقوبة. انا كل بتعلمي ان هذا حرام ما نام حتى تفق فما بخر والحلم بالراه المرأه يرضع ولدها الى البيت وهي تعلم انه لا يصلي سائق عبل ان اقل لعاقث البلاء ولا يضع بجواره النساء يوضع الى البيت فاذا المرأه مزينه وقع ان الملك جاء لها وتقول هذه وما كانه فعل شيئا لكن لو سبا اباها وامها لفرقت بل لو في المعيش حال زي انا اعرف ضعف الفتات كل نقطه من شر الاسلام ده لا اذا الحدود ما في حياتنا حتى تكون على موسنى أول ديوت المسلمين هكذا. السلاح انتلموا من الشرع. إلا ما رحم الله عز وجل. ما يواقف الهوى يأخذه. وما يواقف في الشرع وهو على خلاف النفس فهو تحت القدم. مررنا على هذا يجبنكم طوالا. من سفتنا الى ذات ونظرنا الى رئيس الزوم. هم منا. افراده الواقع الموت الذي نعيشه. المجتمع المنظر اليوم. هل يستطيع انسان ان يشتري في العسل فيها تعرف تشتري كيلو عسل تضمن ان اخذ تصدق صاحبه ولما يقول هذا جيد لا تصدق هل نبيع بالامانه لا تقسم ويقسم لك ونحن نعتقد الكذب ماذا رئيس الدوله وما لها اذا ما بدنا في نزعه من صدورنا ما لهذا بالرقص? كل هذا لكل بياني جليل واضح في الآية. ان الله لا يغير ما بالقول. وضع القرآن استعرض احوال الناس كله. حال الكمال وهو حال فطريق الشريعة. حال وجود النعم. فحسن قبلها وبين كيف تضيع. فقال ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قدم حتى يغيره يقول لا يغير النعمة إذا إذا غيرت تغير فإذا غير الناس بالمعاظي فرفع الله النعمة وعاشوا في الطن طيب هل هناك سبيل إلى الرجوع الأول إلى استرداد النعمة واستدامتها زفر الجواب ان الله لا يغير ما بخومه حتى يغير ما بأنفسه غير يغير لكن الناس تركوا القرآن وتركوا السنة وتركوا قول الصحرادة عمالكم أعمالكم في العامل هو الرئيس عملك تواه في صورة العامل وكما قال الحسن الضفر ابن الحجاجة عقوبة من الله على أعمالكم وما أنتم برادي عقوبة الله لأسيادكم إنها تدفع العقوبة بالتوبة فهذه الأقاويل النبويات والآثار السلفيات بيانة الداء والدواء قال صلى الله عليه وسلم إذا تباعتم بالعينة ده رئيس الدولة وده الشعب ورطيتم مصدر وتبعتم أثناء الضفر وترفتم الجهاد ثم بقى للرئيس, للرئيس انه لا يوجاهد منه والباقي لنا من أعمالنا سنق الله عليكم ذلا ما الناس يصدق عليك الله لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. لم يقض حتى تغيروا غيشكم. حتى ترجعوا الى دينكم. ولم يقض حتى تجاهدوا. الرجوع الى دين كلينا. حتى ترجعوا الى دينكم. ترك الناس العلاج النادع الذي امر الربط به. واخترعوا علاجاتهم من عندنا البشر. فهيئا اذن اجتبسعوا الضوار قبل جديد وضعها اهل السنة. وظلوا انها تفيلهم فتفلتوا منها. فلا بالصبع تمسكوا ولا لدولهم اقاموا. وهذا هو الواقع. ولا يشكان من في فساد ما يجري في مصر اليوم. لا يسكن عاقل فيه ومن العجيب الذي لا ينقضي عجب المرء منه أن يظن الناس إلى اليوم يتمستكون بهذا ويضررون عن الخير الذي جاء أي خير أي خير أيها الحائل والواجب إن التاريخ فيه عظم لمن يعتدم لكن اعتباره الأكبر بمنزأه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأختمه بكلام قوي مادع من كلام الشيخ الإمام رابع الدنيا شيخ مقبل ابنهادي الواجعي رحمة الله عليه محدث الضيار اليمنية خليفة الألباني وخريجه حتى تعلموا أن نتتابع علمائنا اشتباه على النهج عن هذه الفوضى في كتب مسطور حتى يكون حجه عليه يتكلم عن التعديلات التاريخيه المتحرره المخالفه للشريعه التي وقع على استيفاء عليه يقول واذا قرات في كتاب اسمه غاره الاشرفا على اهل الجهل والاستقصاء الكتاب هذا كده اسمه غارف الأشريطة على آل الجاهل واستخصص يقول وإذا قرأت تاريخ المسلمين من زمن أمي بكر إلى زمننا هذا تجدهم يختارون الأو خليف ولا يوجد عندهم خمس سنوات ثم بعد ذلك انتخابات الناس هلك دي انتخابات مزورات سوك يا أخي الفهد نعم طيب هو لما هذا الرجل وصل إلى الحب لو لجأت أنت إلى تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة دمعناه وهذا فيه إجماع لقل الإجماع ابن الطالب ولقله ابن حجر وابن عبد الوهار وزكاه كافة العلماء ورادعوا اعتقاد الإمام يحد وعليم بن المجين وجماعة العلماء الحاكم المتغلب على الناس بسيفه طاعته واجبه الذي قاموا الناس بعصاه بغير اختيار في إجماع المثالة لديه هناك إجماعات وهذا يمشد إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عكم حبش انتعارب الإمارة تكون في قريش لا تكون في الأحابيش الأئمة من قريش والإمامة اشطاط أن يكون الإمامة حرا لا تجوز إمامة العزب طيب هذا العزب الحدسي لو في اختيار أهل الحد والعزب وفي بايع هل يبايع الناس عزا طيب كيف يتأمر العزب بسيط لدى دخلات السرور. فأهل الحل والعبد لا يختارون عبدا والنبي والعلماء في الصواق ولا يختارون حدسيا والنصوص في القراشين. إذا مثلا اكتيار العبد يقصد. اصل من يضعون تقلص الاتخابات وللاختيار. طب كيف يتأمر العبد الحدسي إذا يتأمر بسيط. فهذا الحديث واضح في شرعية استدامة المتبلّة بالسيّة كيف هو قد وقع الإجماع؟ إذا مرز التوّل العامل من خلال عسكّاني وصل من قاة خلافته شرعية إيه اللي موقّقت الانتخابات المزورة؟ أيها الرجل اللي لا تمشي الشريع هذا على الحكم حتى يمون أنت اللي خالفت الشر ما فارغتنا بتغيير التسطور وتغيير المثالة دي مصفوط على الانتخابات رأيك ليس الإسلامي؟ ليس في الشوق حصل تزوير سمه لكي تزوير هو حد اختاره؟ طيب هو اصل الانتخابات الشبعية؟ اصل احنا عندنا مدد؟ لا ما نجي انجاء من الانتخابات داخلات الشريعة لو احنا نسينا الشريعة المتغلب ده ما بيش انتخابات فنجي الى التزوير وهو إنما لدى إلى تصوير عشان باستجامل السور لكن لما بيش تصوير هيبقوا بالغار فمخالفات ولا فهد يقول بل خليفة إلى نقطة أو يُعزة أو يبقى إلى أن يموت فهذه سيرة المسلمين وهي السيرة التي ويدها المتابة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما كل خمس سنوات الانتخابات فهذا تقليد لأعداء الإسلام جلناهم علمانيون ما عندهم كتاب ولا سنة أما نحن فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلام العلمة المفت وقلت نعم عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكننا تركناهم خلف ظهورنا وخرجنا لنقول نعم للتعدلات الدستورية أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة